بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لفثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدا وربطنا على قلوبهم إذ فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن دعوا من دونه إلى ما لقد قلنا إذا شطط هؤلاء قوم نتخذ من دونه آله لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من من افترى على الله كذبا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 ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدى ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظوهم رقودا وتحسبهم أيقاظوهم رقودا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكبرهم باسط ذراعه بالصيد لَوِّ طَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِّتَ مِنْهُمْ رَعْبًا وَكَذَلِكَ بَعْثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَالُوا مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ دَعْفَةً يَوْمٌ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فبعثوا أحدكم بودقكم هذه إلى المدينة، فلياظر أيها أزكى طعاماً، فليأتكم برزق منه، فليأتكم برزق منه، وليتنطف ولا يشرن بكم أحد. إنهم إِذَّظَرُوا إن عَلَيْكُمْ يَرْجُوْكُمْ أَوْ يُعِدُّوْكُمْ فِي مِلْلَتِكُمْ وَلَا تُفْلِحُوا. ولا تفلحوا إذن أبدا، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة وأن الساعة لا ريب فيها. إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا، ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم من اتخذن عليهم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 فَلَا تَمَارِ فِيهِمْ إِنَّا مِرَاءٌ ظَاهِرَةٌ وَلَا تَسْتَبْتِفِي مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا, إلا إِنْ يَشَأْ اللَّهُ قل ربك إذا نسيت وقل عسى, وقل عسى أن يهدي لربين أقرب منها دار شدا ولبتوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثونه غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع يوم يأتوننا أبصر به وأسمع ما لهم من دونك مولى من ولا يشرك في حكمك أحداً وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلٌ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عن تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه, واتبع هواه وكان أمره فرطا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 نا اعتدنا للظالمين نارا نارا احاط بهم سرادقا وان يستغيث يغاث بما انك المهله بما انك المهليشل الوجوه وان يستغيث يغاث بما انك المهل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 تجرم يا تحتيم الأنهار يحلون فيها من أسوار مياه ذنب ويلبسون ثيابا خضرا من صدوس وعست برقة متكئين فيها على الأراك متكئين فيها على الثواب وحسونة مرتفقا وقرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفقناهما وحفقناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له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 وَلَا أُرِيدُ إِلَى رَبِّنَا أَجَدًا خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۚ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ ۖ أَكَفَرْتَ بِالنَّبِيِّ خَلَقَكَ يُرَابِي تُرَابًا ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ ۖ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ۖ لَّكِنَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا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 فَيُرسِلُ عَلَيْنَا حُسْنَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَنَقًا أَوْ يُصْبِحُ مَاءً غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَنَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ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 هو خير ثوادا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض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 ويوما نسير الجبال، وترى الأرض دارزة، وترى الأرض دارزة، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفّا، وعرضوا على ربك صفّا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل تعمتم ألا نجعل لكم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 ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرته ولا كبيرةة إلا أحسابا ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِإِذْنِ الظَّانِّمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُكُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وما كنتم تتخذ المضللين عضدا ويوم يقرن آذوشركائ الذين زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موقعا ورأى المجرمون النار ورأى المجرمون النار وضن انهم مواقعا اظن انهم مواقعا ولم يجدوا ولم يجدوا عنا مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدانا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 وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنْ جَعَلْنَا أَعْدَاءَ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أبدا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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَ فَلَمَّا جَأَ وَزَعَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَ أَقَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا وَيْنَا إِنَّ الصَّخْرَ فَإِنِّي نَسِيتُ حُوتَ وَمَا أَسَاهِهِ إلَّا الشِّيطَانَ ان نذكر واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا ندغفرتد على اثار ما قصص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 لأخرقتها تورق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لا تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا نقيا ظلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرى قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع مني صدرا قال إن سألتك عن شيء بعدنا فلا تصاحبني فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا طا طنقا حتى اذا اتى حتى اذا اتى يا اهل قريه استقع ما اهلها فابوا فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيات دارا يريد ان يقضى فاقاما قال لو شئت ان اتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة وصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما, يرهقهما طغيان وكفرا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 ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ذلك تأويل ما لم تصطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه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 فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعله لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك قد أحضنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بنوا بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون خولا قالوا يا هذا الظرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينكم سدا قال ما مكن م فيه ربي خير فأعينوني بقوه فأعينوني بقوة أجعل بينك فأعينوني بقوه بينكم وبينكم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال فخو حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعيدا ربّي جعل غُدّكَ وكان وعد ربي وكان وعد ربي حقّاً وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وتركنا بعضهم يومئذ موج في بعض ونفخ في الصور ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جملا للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاءنا ذكري وكانوا, وكانوا لا يستطيعون سماع. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع، فحسب الذين كفروا، فحسب الذين كفروا أي يتخذوا عبادا من دون آله إن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 الذين كفروا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ونقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جغنم بما كفروا واتخذوا واتخذوا آياتي ورسل هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس كانت لهم جنات فردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي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 فَلْيَعْمَلِ الْعَمَلَ صَارِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا